بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم وبسمة أمل جديدة من أجمل الحاجات اللي نعيشها في الحياة الإنسانية والله انك تشعر بالإنسان كل الإنسان إنك تحب الإنسان كل الإنسان إنك تشعر إن الإنسان كله من عباد الله كله مخلوق لربنا كله ربنا خالقهم بأخطأهم بعبلهم بس هو إنسان في الآخر يجتمع معاك في ابن آدم يجتمع معاك في أن أبونا كلنا آدم هحكيلكوا لقطة إنسانية انا مريت بيها لحي تأثرت بيها جدا جدا وهزتني جدا انا كنت في فترة اللي سبت فيها مصر وما كنتش عايش في مصر وتعايش في انجلترا فأنا في يوم من الأيام انا طبعا في انجلترا ساعات الواحد بيبقى بوجه بيته وما فيش مساجد كتير فأنا بيجي وقت الصلاة وعايزه صلي فبعمل إيه فأنا عندي طريقة يعني <تصفيق> سهلة ولذيذة أشوف لي مكان كده لطيف مش في وسط الناس قوي لكن كده لو فانا في حديقة أخذ لي مكان على جنب, جنب شجرة لو أنا في فندق أشوف مكان مثلا كده جنب الإضارة بتاعت الفندق قاقف أصلي فيه وخلاص ومشيت حالي بالطريقة دي و والإنجليز متعودين على المسلمين فلما بيلاقوا حد بيصلي ما بيستغربوش قوي فأنا الحقيقة كنت إيه عندي اجتماع الاجتماع دون في في ميتنج روم كده في, في, في غرفة اجتماعات في فندق وقاعدين بنعمل الاجتماع وبنتكلم وبعدين نجي وقت الصلاة فأنت واخد بعضي وقايم شفتلي كده مكان جنب الغرفة لأن الغرفة كانت زحمة وناس قاعدة فيها وبدأت أصلي فيها ومش فوسط الناس يعني فهنا بصلي ساجد بصيت لقيت صوت أقدام بتقرب مني طبعا إحنا مش في وسط مسلمين فإيه بقى حيبقى مستغرب أنا بعمل إيه ولا حيبقى مفاهم مهم صوت أقدام بعدين أنا بصلي بصلي وبعدين بدأت أحس زي صوت بكة إيه ده يطرد حد من المسلمين انا مش فاهم خلصت الصلاة وسلمت والتفت فإذا بواحدة ستة جبيرة في السن في في في اواخر الستينات او اوائل السبعينات من عمرها شكلها هنديه وواضح انها مش مش مش مسلمه لقيتها بتبكي وبصت لي وقالت لي انت كنت بتصلي للاله انت كنت بتصلي للرب انت بتصلي صلاه المسلمين مش كده قلت لها اه قالت لي انا مش مسلمة انا من الهند لكن انا عندي كانسر أنا عندي سرطان وأنا شفتك بتصلي فاتأثرت بصلاتك ممكن تدعي ربك إلا أنا أعتقد أنه هو ربي أنه يشفيني أنتم متخيلين اللقطة دي يا جماعة ست كانت بالدمع عايزة عايزة ربنا يشفيني وأنا الحياة اتأثرت باللقطة قلت لها أنا حدعي لك ربي أنه هو يشفيكي ودعيت وأنا دعيت لقيتها بتبكي أكتر حسيت أولا ان الإنسان بحتاج لربنا قد إيه ثانيا حسيت ان هي محترمة المسلمين جدا ثالثا حسيت ان ربي وربها واحد رابعا حسيت ان انا ممكن ادعو لانسانة مش مسلمة وادعيلها من كل قلبي ان ربنا ايش فيها اللقطة كانت انسانية جدا صدقون يا جماعة انا خلصت الصلاة وتقصلت جدا كاني صليت نتركها وحسيت بقرب من ربنا ربنا سبحانه وتعالى وفهمت أعوذ برب الناس كل الناس ملك الناس كل الناس اله الناس كل الناس صدقوني لو تعملنا مع البشرية كلها بهذا الإحساس الإنساني الرعقي حتبقى بسمة أمل على وجه العالم كله شكرا والسلام عليكم ورحمة الله